نكمل تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية قال صاحب التتمة أثابه الله وقوله تعالى واتوهم ما أنفقوا يدل على أن الفرقة إذا جاءت بسبب من جهة الزوجة أن عليها رد ما أنفق الزوج عليها وكونه الصداق أو أكثر قد بحثه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مبحث الخلع في سورة البقرة وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر أمر للمؤمنين بفك عصمة زوجاتهم الكوافر فطلق عمر بن الخطاب يومئذ زوجتين. وطلق طلحة بن عبيد الله زوجته أروى بنت ربيعه وعصم الكوافر عام في كل كافرة فيشمل الكتابيات لكفرهن باعتقاد الولد لله كما حققه الشيخ رحمة الله تعالى عليه ولكن هذا العموم قد خصص بإباحة الكتابيات في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي الحرائر وبقيت الحرمة بين المسلم والمشركه بالعقد على التأبيد ومفهوم العصمة لا يمنع الإمساك بملك اليمين فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركه بملك اليمين وعليه تكون حرمة المسلمة على الكافر مطلقا مشركا كان أو كتابيا على التأبيد لقوله تعالى لا هن حل لهم أي في الحاضر ولا هم يحلون لهن أي في المستقبل وقد فصل الشيخ رحمة الله تعالى عليه مسألة المحرمات من النكاح فيما تقدم عند قول الله تعالى فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الآية قال صاحب التتمة أذابه الله تنبيه هنا سؤال وهو إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم وتحريم المسلمة على الكافر فلماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب والجواب من جانبين الأول أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والقوامة في الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة وإن عادل في الحليه بالعقد لأن التعادل لا يغل الفوارق كما في ملك اليمين فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن يستمتع منها بملك اليمين والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين ولقوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها ولا لأولادها والجانب الثاني شمول الإسلام وقصور غيره وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن عشرة وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابية فهو يؤمن بكتابها وبرسولها فيكون معها على مبدأ من يحترم دينها غير المحرف لإيمانه به فسيكون هناك مجال للوئام بينهما وقد يحصل التوصل إلى إسلامها بموجب كتابها أما الكتابي إذا تزوج مسلمة فهو لا يؤمن بدينها فلا تجد منه احتراما لمبداها ودينها ولا مجال للوئام معه في أمر لا يؤمن به كليا، وبالتالي فلا مجال بينهما لذلك وإذا فلا جدوى من هذا الزواج بالكليه فمنع منه ابتداء وقوله تعالى ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن يعني صداقهن ويدل بمفهومه ان النكاح بدون الاجور فيه جناح وقد جاء النص بهذا المفهوم في قوله تعالى وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين فهبه المرأة نفسها بدون صداق خاص به صلى الله عليه وسلم فقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين لا يحله لغيره صلوات الله وسلامه عليه وقوله إذا اتيتموهن اجورهن ظاهر في أن النكاح لا يصح إلا بإتيان الأجور وقد جاء ما يدل على صحة العقد بدون إتيان الصداق كما في قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية وقد ذكر الفقهاء حكم المفوضة أنه إن دخل بها فلها صداق المث ويدل لإطلاق الأجور على الصداق قوله تعالى في نكاح الإماء لمن لم يستطع طولا للحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله جل وعلا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وفي نكاح نساء أهل الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين الآية وقوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وبهذا كله يرد على من استدل بلفظ الأجور على نكاح المتعة في قول الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن وتقدم مبحث المتعة موجزا للشيخ رحمة الله تعالى عليه عند قول الله جل وعلا فما استمتعتم به منهن قوله تعالى ولا يعصينك في معروف القيد بالمعروف هنا للبيان ولا مفهوم له لأن كل ما يأمر به صلى الله عليه وسلم فهو معروف وفيه حياتهن وقد بينه الشيخ رحمة الله تعالى عليه عند قول الله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم في دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب ولكن فيه تنبيه على أن من كان في موضع الأمر من بعده لا طاعة له إلا في المعروف والعلم عند الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد ياسوا من الآخرة كما ياس الكفار من أصحاب القبور يرى المفسرون أن هذه الآية في ختام السورة كالآية الأولى في أولها وهذا ما يسمى عوداً على بد قال أبو حيان لما افتتح هذه السورة بالنهي عن اتخاذ الكفار أولياء ختمها بمثل ذلك تأكيداً لترك موالاتهم تنفير للمسلمين عن توليهم وإلقاء المودة إليهم وقال ابن كثير ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنها لم تكن لمجرد التأكيد للنهي المتقدم ولكنها تتضمن معنا جديدا وذلك للآتي أولا أنها نص في قوم غضب الله عليهم وعلى أنها للتأكيد حملها البعض على العموم لأن كل كافر فهو مغضوب عليه وحملها البعض على خصوص اليهود لأنه وصف صار عرفا لهم وهو قول الحسن وابن زيد قاله أبو حيان ثم قال صاحب التتمة أثابه الله ومما تقدم للشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقدمة الأضواء أنه إذا اختلف في تفسير الآية العلماء وكان أكثر استعمال القرآن لأحد المعنيين كان مرجحا له على الآخر وهو محقق هنا كما قال الحسن أصبح عرفا عليهم وقد خصهم الله تعالى في قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مذوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير ومثله قوله فيهم فباءوا بغضب على غضب وقد فرق الله بينهم وبين النصارى في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو قيل إنها في اليهود وفي المنافقين لما كان بعيدا لأن الله تعالى نص على غضبه على المنافقين في هذا الخصوص في سورة المجادلة في قوله تعالى ألم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وعلى هذا فتكون خاصة في اليهود والمنافقين والغرض من تخصيصها بهما وعودة ذكرهما بعد العموم المتقدم في عدوي وعدوكم كما أسلفنا هو والله تعالى أعلم أنه لما نهى أولا عن موالاة الأعداء وأمر بتقطيع الأواصر بين ذوي الأرحام ما لم يكونوا على دين الله جاء بعد ذلك ما يشيع الأمل بقوله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده وعاديتم عامة باقية على عمومها ولكن اليهود والمنافقين لم يدخلوا في مدلول عسى تلك فنبه تعالى عليهم بخصوصهم لئلا يطمع المؤمنون أو ينتظروا شيئا من ذلك فأي من موالاتهم ومودتهم كيأس اليهود والمنافقين من الآخرة أي بعدم الإيمان الذي هو رابطة الرجاء المتقدم في عسى وفعلا كان كما أخبر الله فقد جعل المودة من بعض المشركين ولم يجعلها من بعض المنافقين ولا اليهود فهي إذن مؤسسة لمعنى جديد وليست مؤكدة لما تقدم والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا وكذا نهاية ما كتبه صاحب التتمة في تفسير سورة الممتحنة وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة الصف فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته